الحمد لله العزيز الرفيع الواحد القهار م ك و ر الليل علناها خلق الإنسان من صلصال كالفخر وخلق الجان من مارج أنزل الغيث وأنبت الأشجار سخر للفلك ن ا ا و م ه د ل ه ا أموا البحار سبحانه من إله عظيم واحد غ ف ا ر سبحان الله الملك القدير المطار. سبحان الله عدد ما دع في الأرض دع سبحان الله عدد ما سع في الأرض سع سبحان الله عدد ما صلى عبد وكبر سبحان الله عدد ما ساد دمع وغمر سبحان الله عدد ما أصبح الصبح ونور سبحان من في السماء عرشه وفي الأرض سلطانه وفي البحر سبيله وفي جهنم سقوطه وفي الجنة ر ح م ت ه سبحان الله العظيم الوهاب سبحان الله الذي خضعت لعظمته ا ل ل ق ا ب وذلت لجبروته الصعب ا ولا نت قدرته ا ل ش د ا ئ د الصلاب وافر الذنب وقابل ا ل ت و ب ِ شديد العقاب يسبح الوعد بحمده والسحاب والبرق والشراب سبحان خلق خلق من ُ ر ا ب سبحان الله عدد خلقي ورضاء نفسي وزنة عرشي ومداد ك ل م ا ت ه سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله كما تنبغى الصلاة عليه اللهم صل على نبينا محمد كما أمرت أن يصل عليه اللهم صل على سيدنا محمد كما تنبغى الصلاة عليه اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله كما تحب أن يصل عليه اللهم إنا عبادك بنو عبادك بنو إ م ا ئ ك نواصل فيك موضفينا حكمك عدلنا قضاءك نسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت بي نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمتَه أ َ ف َ د ا مِنْ خَلْقِكَ أَوْ س ْ ت َ أ ْ ث َ ر ْ ت َ ب ِ ه فِي ع ل م ِ الْغَيْبِ عِندَكَ أ َ ت َ ج َ ع َ الْقُرْآنَ الْعَظِيمَ ر َ ب ي ع َ قُلُوبِنَا وَنُرْسِلُهُنَا و َ ج َ ل ا ء َ أَحْزَانِنَا و َ ذ َ آ ه ِ م و مِنَ وَغُمُو مِنَ وسابقنا ََِ وقائدنا ََِ إليك ََ وإلى َِ جناتك ََِ جنات َ النعيم. َّ و َ أ ُ م َّ ج َ ع َ ل ْ ن َ ا مِمَن يَقْرَأُ الْقُرْآنَ فَيَرْقَى وَلَا تَجْعَلْنَا مِمَن يَقْرَأُ الْقُرْآنَ ف َ ي َ ض ِ ل ُ وَيَشْقَى و َ ل ه م َّ ا ج ع َ ل ن ا م ِ م ّ ن ي ق ي م ح ُ ر و ف َ و َ ح د ُ و د َ وَلَا ت َ ج ع َ ل ن ا م ِ م ّ ن ي ق ي م ُ ر و ف َ و َ ي ُ ض ِ ي ر ح ُ د و د ً ا ل ل َّ ه ُ م ّ ف َ أ ُ و ج ِ ب ل َ ن َ ا ب ِ ا ل ش َّ ر ف َ و َ ا ل م َ ز ي د وأرفقنا بكل بل سعيد وستعملنا بالعمل الصالح والرشيد وجعلنا عند ختم القرآن من الفائزين وجعلنا لك به في كل شهورنا وأيامنا من ا ل ت ا ل ي ن أجعلنا به في كل شؤوننا إليك راضين، أجعلنا به ع ن د النعماء من الشاكرين، أجعلنا به ع ن د البلاء من الصابرين. و َ ل َ ا ت َ ج ع َ ل ن ا م م َ ن ِ ا س ْ ت َ ه ْ و َ ت ُ م ا م ُ ش ي ر ِ ك ِ ي ن فَشَغَلَتْهُم بِدُنْيَاهُم عَنِ الدِّينِ فَأَصْبَحُوا مِنَ الْخَاسِرِينَ و َ ه ُ م فِي الْآخِرَةِ مِنَ ا ل ن َّ ا د ِ م ِ ي ن َ بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ ا ل ر َّ ا ح ِ م ِ ي ن َ يَا مَنْ و َ ا ص ِ ي Yeah. ن د ع و ك دعاء من كثر ذنبه وضر عيبه ندعوك دعاء من س ا ل دمعته و خ ش ع قلبه و ف ا ض ت لك عينه وسجد لك جبينه و خ ش ع لك قلبه ورضي لك أنفه ورفعت لك حاجته ندعوك دعاء المستغفرين لك بالاسحار الواقفين بين يدي العزيز ا ل غ و ا ر ع هذا وقت المستغفرين بالاسحار. إ ل ه ن ا انتظرنا حتى خلى كل حبيب بحبيب إ ل ه ن ا حنة الطيور إلى أوكارها والوثوش إلى مكانها ونصبة الأسر وفرشة الفرش وجهزت الأسر وهم عبادك أحبابك أحبابك عبادك فقراءك مساكينك أحبابك. نصبوا لك أقدامهم وفرشوا لك جباههم و ن ا ج و ك بكلامك وتملخ إليك بإنائك فنحن ما بين صارخ وبك و م ت أ و ن وشاك نحن في آخر ليلة من رمضان، فهذا حالنا في آخر ليلة من رمضان. يا من يسمع كلامنا وإرام ك ا ن ن ا ويحلم حالنا، يا من تتنزل في هذه الساعة نزولا من ا ل ق ب ك يا من تتنزل ف ي ه ذ ه الساعة ا ل ى ا ل س م ا ء ا ل د ن ي ا ن ز و ل ا ينفق ب جل وكمالك على وجه الذي ي ض ي ك وتناديه من م س ت ف ر ف ا ع ث ر له، المتسائل ف ا ع ط ي ه ه ل م ن ت ا ئ ب ف ا ت و ب عليه. هل من ذي حاجة فأقضيها له؟ هل من ذي ذنب فأغفر ذنبه؟ هل من ذي جرم فأغفر جرمه؟ هل من ذي عيب فأستر عيبه؟ سبحانك عبادك ببابك واقفون وبفنائك متذللون. و ل ر ح م ت ك منتظرون ولغفرانك ر ا ج و ن ه م أسعد قلوبنا بالغفران وهم أسعد قلوبنا بالعفو والغفران وهم أسعد قلوبنا بالعفو والغفران والرضا والربوان و أ ق ر َ أ ع ي ن ن ا ب س ك ن ا ع ل ى ا ل ج ن ا ن ا ل ل َ ه م أ ق ر ع ي ن ن ا ب س ك ن ا ع ل ى ا ل ج ن ا ن ا ل ل ه ُ م ل ا ي ن ت ه ي ر م ض ا ن ا إلَّا و َ ن ح ن ُ ت َ ف ا و ك م ن ا ل ن ا ر و َ ل م ل ا ي ط ل ُ ف ج ر ا ل ي و م ِ إلَّا و َ ن ح ن ت َ ا و ك م ن ا ل ن ا ر اللهم لا يؤذن المؤذن إلا ونحن تفاؤك من النه و من المقبول و من المرحوم و من من رضيت عنهم اللهم اجعلنا في آخر ساعة من رمضان من المقبول و َ أ َ م ْ ج ع ل ن َ ا ف ي ا خ ِ ر ل ل ي ل َ ة م ِ ن ر َ م َ ض ا ن م ِ ن ا ل م َ ر ض ُ و م ِ أ َ م ْ ج ع ل ن ا ف ي ا خ ِ ر س ا ع ة م ِ ن ر َ م ض َ ا ن مِنْ ع ت ق ف َ ا ئ ِ ك َ م ِ ن ا ل ن َّ ا ر وَمِنَ ا ل ْ م َ ق ب و ل ي ن ه ذ ا م َ ق ا م ُ ا ل ع َ ا ئ ِ ذ ِ بِكَ مِنَ ا ل ن َّ ا ر اللهم أنت أحق من ع ب د وأرأف من ملك وأخير من أعطى وأكرم من سئل سبحانك سبحانك سبحانك سبحانك عمية ت ع ي ن لا تراك عليها رقيما خسر عبد لم تجعل في قلبه من حبك نصيما خسر عبد لم تجعل في قلبي من حبك نصبا، وبس الجوارح التي لم ت ذ ل لطاقتك تللا، ي وبس العبد عبد لم يقف بين يديك ف و ي ل ا اللهم في هذه الساعة م ن علينا بالغفران. وأكرمنا بالجنة وال r e w a r اللهم ا ن ا عبادك وعفاك ا ح ب ا ب ك ا ح ب ا ب ك ض ع ف ا ل ا ر ب ن ا س و ا ك ن ندو و َ ل م ا ل ك َ ل َ ي ر ك َ ف َ ن َ ر ج و ه ا ل ل َ ه ُ م ا ل ل ه م َ إ ل ا م ت َ ف ر ل ن ا ف م َ ن ل ن ا غ َ ي ر ك ي غ ف ر ا ل ذ ُ ن ُ و ب إ ل ى ه ذ ا م ن ل ا ل م ُ ذ ن ِ ب ي ن أ َ م ث ا ل ن ا غَيْرُ م َ ن ل ا ل م ُ ف َ ر ق ي ن أ م ث َ ا ل ن ا غ َ ي ر ك أ ت ر ا ك َ ت ر د ن ا ف ي ه ذ ه ا ل س ا ع ة ماذا ك ظ ن ب ك ماذا ك ظ ن ب ك ماذا ك ظ ن ب ك ا ن ت ا ر ح م الراحمين وغلقت ا ل ا ب و ا ب ا ل ا بهم، انقطعت الرجاء إلا منك، وانقطع ا ل ا م ل ا ل ا فيك. أغلقت الأبواب إلا بابا، وقطع الرجاء إلا م ن ك و ق ط ع الأمل إلا فيك، اللهم لا تخرج ليلتنا أبي إلا بذنب المغفور، اللهم ل ن يضع ط فجرها إلا بعمل المقبول. اللهم لن يطلع فجها إلا وقد كتبنا من عتقائك من النار ومن المقبولين ومن المرحومين اللهم يا من ت ن ا د ي ا ل م ن س ا ئ ب فأتوب عليه. يا من تنادي المنسى إن فغوى يا من تنادي المستغفر إن فغفر لك الله في هذه الساعة و ن ح ن بين يديك وأنت مطلع علينا. أنزل علينا من رحمتك وبركاتك ما لا ن ش ق ا بعدها أبدا. اللهم اجعلنا فيها ب س ا د ة وابعدها من عبادك الصالحين وجدك ن ا ل و ا ل ب ي ن اللهم اجعلنا من ا و ل ي ا ئ ك المتقين اللهم ا ج ب ك سر قلوبنا على فراق شيا مبارك ترى كتبتنا عندك من المقبولين ا م من المطرودين؟ ا ن كنا من المقبولين فنحن السعداء، و ا ن كنا من المطرودين فقبلنا ب ر ح م ت ك في هذه الساعة ا ج م ع ي ن اللهم إنا لن برح مكاننا إلا ونحن من المقبولين اللهم إنا لن برح صلاتنا إلا ونحن من المرحومين اللهم اختم لنا آخر ليلة من رمضان ب ر ض و ا ن ك والجنة اللهم احسن لنا رمضان ب ر ض و ا ن ك والجنة اللهم اجعلنا ح ظ من رمضان ر ض و ا ن ك والجنة اللهم ل ك ج ع ل ن ا أخيا وفدك و ل ك ج ع ل ن ا أ خ ي بقوم وقفوا بين يديه اللهم اجعلنا ح ظ من رمضان العفو والغفران والعشق من النيران والرضى والرضوان ومراسفة حبيبك المصطفى النبي العدنان اللهم اجعل حظنا في آخر ليلة من رمضان العفو والغفران اللهم اختم لنا رمضان برضوانك والجنة والعشق من النيران. لهم أعط ق ا ب ن ا من النار لهم أعط خلقابنا و ر ق ا ب ن ا ن ا ه م أعط ق ا ب ن ا و خ ق أبناءنا وأمّاتنا من النار و ق ا ب أ ب ن ا ئ ن ا وبناتنا و ق ا ب إخواننا و أ خ و ا ت ن ا راحوا أزواجنا وذرياتنا ورحم جميع أ م ت ن بينا. اللهم أعد علينا رمضان أعوام متتالية. اللهم أعد علينا رمضان أ ع و ا م متتالية. اللهم إنا الله إنا تولينا. صيام شهر رمضان وقيام على تقسير من ا ا د ي ن فيه القليل القليل من الكثير فاللهم اقبل القليل من أعمالنا اللهم اقبل القليل من ا ع م ا ل ن ا ف ا ص د ح الفاسد من احوالنا ا ل ت ر ك تعذبنا في هذه الساعة ونحن نرجو، ا ل ت ر ك تعذبنا ونحن ندعو، ا ل ت ر ك تعذبنا ونحن واقفون ببابك ملتزمون بأعتابك. ملتزمون بمعاك ملتزمون بأعسامك اللهم ا خ ت ب ل ن ا رمضان بالربانك والجنة وأعيد علينا أعوام ا متتالية ورزقنا ا الزهد في الدنيا الفانية ورزقنا ا الزهد في الدار الفانية. و َ ك ت ب ل ن َ ا ج َ ن َّ ة ع َ ا ل ِ ي ة ف ي َ ي ش َ ة ر َ ا ض ِ ي َ ة ل ا نَسْمَعُ فِيهَا لَا غ ِ ي َ ة فِيهَا عَيْنٌ جَارِيَةٌ فِيهَا سُرُرٌ مَرْفُوعَةٌ و َ أ ك ْ و َ ا ب ٌ مَوْضُوعَةٌ و َ ن َ م َ ا ر ِ ق م َ ص ْ ف ُ و ف َ ة ٌ و َ ج ََ ا ب ِ ي ّ م َ ب ث س و ت َ ة ٌ اللهم رحم أنا و أ م ت ن ا أحياء وأمواتا و ج ا ز د معنا خير ا كما ربنا و صغارا اللهم اشف مرضى المسلمين اللهم رحم م و ت المسلمين اللهم إنهم في حاجة إلى رحمتك وإلى غفرانك فغفر لهم ورحمهم اللهم إنهم لا حول لهم ولا ق و اللهم إنهم لا حول لهم ولا قوة اللهم إنهم نزلوا بك وأنت خير من نزولهم وأصبحوا فقراء إلى رحمتك وأنت غ ل ي عن آ ذ ا ن ه اللهم ا غفر لهم ورحمهم ا اللهم ا غفر لهم ورحمهم ا وعافهم وعفو ا عنهم وأكرم نزولهم ووسع مدخلهم ورحمن اللهم ا إذا ص ر ن ا إلى ما صار إليه اللهم إنه لا م د لنا من زائر ننتظر ه فجعل ا الموت خير زائر ننتظر ه وجعل ا القبر خير بيت ن ع م ه اللهم لقنا حجتنا وثبت فؤادنا اللهم لقنا حجتنا ا ل ل ه م لقنا حجتنا اللهم ثبت بالحق ف ف ا د ن ا اللهم ثبت بالحق قلوبنا اللهم إن ه لا بد يوم ا من لقائك فجعل عذرا عندك مقبولا اللهم ا ن ه لعبده من نفائك مجعل عذرنا عندك مقبول اللهم ا جعل عذرنا عندك مقبول وجعل اللهم ذنبنا عندك مغفورة اللهم ا جعل سعينا عندك مشكورة اللهم اغفر لنا الذنوب التي حالت بيننا وبين رحمتك اللهم اغفر لنا الذنوب التي حالت بيننا وبين نصرك اللهم اغفر لنا الذنوب التي مكنت اليهود لقابنا اللهم اغفر لنا الذنوب التي مكنت الأعداء لقابنا اللهم لا تخرجنا من صلاتنا إلا وقد غفرت لنا جبيع الذنوب والآثام اللهم لا تخرجنا من بيتك إلا وقد رضيت عنا رضاً لا سخط بعد اللهم لا تخرجنا من صلاتنا إلا وقد غفر خطايا والآثام اللهم يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين يا من لا يخلف وعده ولا يهزم جنده نسألك اللهم النصر لإخواننا المستضعفين في فلسطين اللهم وأقر أعيننا بنصرة الإسلام و ع ز الموحدين اللهم و ا ق ذ راعينا ن بنصرة ا ل ا س ل ا م و ع ز الموحدين. آمين. اللهم و خ ق راعينا ن بعودة المسجد ا ل ا ق ص ى ا ل ى ب ل ا د المسلمين. آمين. اللهم لا تأخذنا بما فعل السفهاء و م ن ا اللهم لا ت خ ذ ن ا بما فعل السفهاء م ن ا اللهم ف ع م ق ت و ا ر م ك ع ن ن ا اللهم ف ع م ق ت و ا ر م بك ع ن ن ا اللهم لا تأخذنا بما فعل السفهاء م ن ا اللهم م ن ت ق من اليهود والأمريكان و أ ش ي ا ع ه م اللهم أرنا فيهم يوما كيوم عاد وسمود اللهم أرنا فيهم يوما يوم نصر للمسلمين كيوم بد اللهم أرنا فيهم يوما كيوم خيبر اللهم طهر الأرض من أ ر ج ا س ه م وأنجاسهم اللهم أ ح ص ه م عددا وقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحد. اللهم شت شملهم وخالف بين كلمتهم واجع ل ك د ب ي ر ه م تدميرهم واجع المكرهم في نحورهم اللهم إنهم يمكرون بالمسلمين فجعل مكرهم في تدبيرهم وجعل مكرهم خرابا عليهم اللهم اجعل مكرهم خرابا عليهم اللهم احفظ البلاد الإسلامية من مكرهم وحبفهم اللهم نصرنا عليهم نصر ا م ؤ ذ ر ا اللهم ا ربط على قلوب المجاهدين حتى يكونوا مؤمنين اللهم ا رفع علم الجهاد وقمع اليهود أهل الزيغ والفساد وارش رحمتك على البلاد وعلى العباد اللهم اجعل ختمتنا ختمة مباركة على من قرأها وعلى من حضرها وعلى أم على من أم ن على دعائها اللهم اجعلها ختمة مباركة على علينا وعلى المسلمين اللهم اجعلها ختمة مقبولة لمن قرأها ولمن حضرها ولمن أمن على دعائها اللهم أنزل من بركاتها على أهل الدور في ديارهم اللهم أنزل من بركاتها على أهل القبور في قبورهم اللهم اختم لنا رمضان برضوانك والجنة اللهم إن قضيت في سابق علمك أن تجمعنا في رمضان القادم تبارك لنا فيه. اللهم إن قضيت أن تجمعنا في رمضان القادم فبارك لنا فيه وإن قضيت بقطع آجالنا فأوسع الخلافة على من بعدنا وأوسع الرحمة على موتانا وجعل موعدنا جميعا الفردوس الأعلى وجع ل م و ع د ن ا الفروس الأعلى وجاز ي نبيا ن عنا خير ما جاز يتبيه نبيا عن أمته ورسولا عن ر س ا ل ت ه ودعوته اللهم أوردنا حوضا وأسقنا من كأسه شربة عنيئة باردة لا ن ض م u بعد ه ا أبدا اللهم إنك أمرتنا بدعائك ووعدتنا إجابتك فقلت وأنت أصدق القائلين دعوني أتجب لكم فنحن قد دعوناك كما أمرتنا فاستجب لنا كما وعدتنا هذا الدعاء عليك الإجابة و ه ذ ا ا ل ج ه د و ع ل ي ك ا ل ت ك ل ا م و ل ا ح و ل و ل ا ق و َّ ة إ ل ا ب ا ل ل ه ا ل ع ل ي ا ل ع ظ ي م ا ل ح م د ل ل ه ا ل ذ ي ل م ي ت خ ذ و ل د ا و ل م ي ك ن ل ه ش ر ي ك ا ف ي ا ل م ل ك و ل م ي ك ن ل ه و ل ي م ن ا ل ذ ل و ك ب ر ه ت ك ب ي ر ا اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون و س ل ا م على المرسلين والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك